لأن فيه فصول أبواب هنعديها على الثرين طيب بالنسبة لمنار السبيل ده طبعا ما جبتوش الكتب لا معارج القبول ولا منار السبيل نعم اليومين هناخد فيه معارج ومنار ماشي مثل ما ناخد كله كده أنا ممكن أخلص لك نص الكتاب في المحاضرة طمام علشان تقدر تتذاكر هنقدر شوية دي مع شوية من المنار والمحاضرة الثانية ان شاء الله هنقدر شوية برضو من المعارج مع شوية المنار ولا عايزين اليوم كله يبع عقيدة واليوم كله يبع فقه ها؟ هذا أفضل هذا أفضل ان شاء الله إلا إذا كنتوا بقى مش عايزين تشيلوا الشمطة وتكتروا الكتب طيب احنا هناك 30 صفحة من كتاب منار السبيل يا جماعة المنار السبيل في شرح الدليل على مذهب الامام احمد بن حنبل للشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الكتاب ده من أجود ما كتب من أجود وليس أجود يعني من ضمن كتب جيدة كثيرة كتبت على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هذا الكتاب هو في نظمه كبقية كتب الفقه العقائد هي أولو ركن من أركان الإيمان كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله هو ده توحيد العقيدة مش كذا ولا أين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبقية العبادات كنتمثلة في الفقه عندك هنا قواعد البيت بيت من غير قواعد لا قيام له فالعقيدة هي الاساس والصلاة هي عمود الفصطات تعرفون معنى الفصطات الخيمة الخيمة بيبى لها عمود واحد في وسط القيمة وبقياته مشدودة الى الاوتاد اذا قوض هذا العمود قوض الفسطات ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم من الصحابة لا يرون شيئا تركوا كفر الا الصلاة وهذا من ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هذا عمود الفسطاط ولكن البيت دعائمه العقيدة وأركانه الأربعة الأركان العملية الصلاة والصيام الصلاة والذكاة والصيام والحج تخيل معي واحد عنده قواعد ومفيش بنيان هل يسمى بيت لا يسمى بيتا صح ولا لا لا يسمى بيتا ولذلك اهل السنة يجعلون الاعمال جزء من الإيمان وركن من أركان الإيمان ولذلك الإيمان عند السلف قول واعتقاد وعمل والعمل أجمع السلف على أنه جزء من الإيمان تخيل معي معك عقيدة أساس يعني قاعدة بدون أركان هل هناك مبنى فيش مبنى صح ولا لا ولذلك العمل جزء من أجزاء الإيمان هذه الأركان من ما يزول الإيمان بزواله كالصلاة ومن ما لا يزول بزواله. طيب أنت يا جماعة عندك قاعدة وعندك أعمدة أنت عندك بيت ولا لسه ما خلصتش لسه. أين السقف وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أين بناؤه وجدرانه أين ملاطه ومحارته وبلاطه وأين كمالياته الناس ترضى أن تقدم بيتا لا قاعدة له التوحيد مخروق قاعدة هشة بعيد وأعمدة مكثرة أو غير موجودة وبنيان مخرق هل يرضى لأحد لو انت بتدي لواحد بيت يرضى ان يأخذه منك ويقبله منك ما لا يقبله العبد يعطونه للرب جل وعلا طيب ولذلك اول واهم ركن من الركان العملية اللي هي ركن الايه الصلاة فبركن ركن الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير ايه طور ولذلك العلماء قدموا كتاب الصلاة على بقية الكتب ولا يصح الصلاة إلا بطهور فقدموا ما يتعلق بالطهور والطهور إما أن يكون بالماء أو التراب ولذلك قدموا كتاب المياه مش كده ولا ايه وبعدين لما تكلموا عن الماء تكلموا عن ايه عن غرفه اي الإناء والوعاء الذي يحمله الماء شوف ترتيب الفقهاء عايزك التصور بس للفقهاء محطوش كده ايه انتخيلش متخيل... حيات حياة محطوطة جنب بعضها خلاص لا الصلاة بيبدأ بها لان اهم الاركان العملية فبدأوا بها ولا يصح الصلاة الا بطهور فقدموا كتاب الطهارة على كتاب الصلاة وكتاب الطهارة اول شيء في الطهارة الماء فقدموا احكام المياه ولما تكلموا عن الماء تكلموا عن غرفه فتكلموا عن باب الانية ثم تكلموا عن الاستنجاء والاستجمار وتكلموا عن اداب الخلاء ثم تكلموا بعد ذلك عن لا لسه لسه ما تكلموش عن الوضوء تكلموا عن الموانع كالحيب والنفاس وما شابه ذلك ثم تكلموا عن الوضوء وثم تكلموا عن التيمم. لو بديل الماء لبديل الوضوء ثم تكلموا بعد ذلك عن الصلاة وقبل أن يتكلموا عن الصلاة تكلموا عن شروطها من استقبال القبلة وستر العورة وطهارة المكان فتخيل معي الفقهاء دولت ما بينظموش أي حاجة كذا وخلاص ده كل حاجة موضوعة بعناية وهناك علم عجيب يسمى علم المناسبة علم الايه يعني في القرآن او في علوم القرآن نتجد ايه مناسبة الصورة دي تيجي بعد الصورة دي والايه دي يجدت بعد الاية دي ولا القصة دي جاءت بعد القصة دي مش محطوطة كده وخلاص ده ترتيب الايات والثور على الصحيح انها توقيف بنص كان جبريل بينزل بالاية يقول اجعلها بين ايه كذا وايه كذا في صورة كذا فمنصوص عليه، ولها اعتبار وهذا علم لم يفتح الله عز وجل به إلا على قلة قليلة فنبدأ بعون الله تعالى في الكلام عن أول هذه الأبواب ألا وهو أحكام المياه قال المصنف رحمه الله تعالى الطهارة تكون من رفع الحدث وزوال الخبث ما الفرق بين الحدث والخبث فضل الخبث او النجس حسي والحدث معنوي يعني البول والغائط حسيان ولا معنويان حسيه بنجاسة ولايه ولا, ولا حد أحداث لا نجاسة نجاسة طيب بعد زوال هذه النجاسة هل انت طاهر ام غير طاهر لي لان هناك حدث طب خلاص من النجس اللي طلع ده البول الغائط تنظف وحصلت الطهارة طيب مال ايه؟ قال لك لكن بقى المانع من الصلاة هذا المانع حسي ولا معنوي الآن بعد الطهارة حسي ولا معنوي معنوي اللي هو أن هناك حدث والحدث معنوي أما الطهارة فقد حصلت للخبث أزالت النجاسة لكن لم تزل الحكم المعنوي وهو الحدث يبقى الفرق بين الحدث والخبث ان الحدث معنوي والخبث حسي الريح نجس ولا غير نجس لا ليس بنجس الريح ليس بنجس لو اخرجت ريحا هل يلزمك الاستنجاء من الريح لا يلزمك ولو كان نجس لوجب غسل المحل منه ليس بنجس لكنه حدث وهذه الحداثة وهذا الحدث معنوي ولا حسي معنوي طيب لو ان شخصا زال عقله زوال العقل حدث ولا نجس حدث ايه النجس اللي فيه مش كده ولا ايه لو ان رجلا نام النوم حدث ولا قبس حدث عرفنا نفرق بين الاحداث والنجاسات واضح طيب قال وهي رفع الحدث، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الفلا، وزوال الخبث أي النجاة. وينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته. ليس كل سائل ماء سائل ولا مش سائل طيب، البنزين سائل ولا مش سائل طيب، ال المرق الشربة سائل ولا مش سائل مية ولا مش مية لكن ذهب وصف الماء المطلق عنها طيب الماء اللي انت حطيت فيه ثافو او صابون ماء ولا مش ماء ماء لكنه ماء بصابون تغير الوصف طب لو مية حطيت فيها حبر خرج عن اطلاقه ولا ما خرجش طب لو خالطه شيء يسير من الطاهرات ولم تخرجه عن اطلاقه فالاصل انه ماء يبقى الميه اللي انا بتكلم عليها الطهور اللي هو الماء المطلق الباقي على طهوريته لم يسلب منه اسم الايه الماء او لم يضاف اليه غيره طب ما المرق والطبيخ ما هو ماء لكنه تحول طب الخل ما هو ماء لكنه تحول مش كده ولا ايه اذا الماء اللي انا بتكلم عليه اللي هو الماء المطلق الباقي على طهوريته على اصل خلقته التي خلقه الله عليه واضح الحال كده يبقى انت تقدر انك انت بفضل الله عز وجل تميز بين ما يجوز ان يكون طاهرا هو الباقي على خلقته ولم يتغير سواء كان ماء السماء المطر او ماء البئر او ماء العين او ماء النهر او ماء البحر كل هذه مياه وكلها مع بقائها وعدم تغيرها بما يزيل وصفى الاطلاق عنها فهو باقي على طاهريات مطلق يجوز الوضوء منه التطاهر منه واضح ها؟ طيب قال هذا الماء المطلق يرفع الحدث ويزيل الخبث لو اصاب بدنك نجاسة يجوز بهذا الماء المطلق ان تزيل هذا الماء طيب بالنسبة لهذا الماء لو انك احداث نمت أو, او نحو ذلك من الاحداث كل هذا يرفعها هذا الماء الطهور المطلق قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال النبي صلى الله عليه وسلم وطهرني بالماء والثلج والبرد ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه قال هذا الماء أربعة أنواع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بعدها وسلمة تسليما كثيرا ما بعد لا تنسى أنك تدرس فقها مذهبيا يعني ربما تكون هناك بعض الأشياء المرجوة ولكنك لست في طوري الفقه المقارن ستأخذ على ما هي عليه. حتى وإن كان الراجح خلاف أنا بقول الكلام ده علشان حتقبلنا مسائل كثيرة لو أخذنا نرجح ونقارن خرجنا عن مقصودنا طبعا وهو أربعة أنواع الماء الأول دوة أربعة أنواع قال ماء يحرم استعماله على الرغم انه طهور ومطلق بس يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث ما يرفعش حدث لكنه يزيل الخبث ومحرم استعماله وهو ما ليس مباحا كالماء المغصوب الماء المغصوب ما ولا لا بس لا حلو لك ان تأخذ شيئا لا تملكه من غير طيب نفس صاحبه فإذا غصبت منه الماء هذا حرام ولا حلال حرام فإذا استعملت هذا المال الحرام في العبادة وهو رفع الحدث لم يصح ولا يرتفع به الحدث ووضأك باطل على المذن واضح الصورة لكن زوال الخبث النجاسة يزال به الخبث ولا لا يزال طب ليه ما الفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث لي منعناها هنا وأجزناها هنا فضل أي طمه البرد رفع الخبث لابد من من ذهابه حتى تتمكن من رفع الحدث فضل ماشي ها مين عنده إضافة؟ تمام وقرر حسي هو معناه طيب كويس طب وزوال الخبز لا يشترط فيه النية هل يشترط النية في زوال ابن لو استحالت النجاف ذهب خلص لو واحد على بدنه نجافة و... وانغمس في نهر رغم عن ماشي رح واجع في في ترعة ورح امطلعينه زلت النجافة على بدنه ولا ما زلتش هل يشترط له لا يشترط له فزوال الخبث لا يشترط له ولذلك يرتفع ولو بالماء المحرم مدام ماء مطلقا طهورا طيب قال النوع الثاني النوع الاول ماء يحرم استعماله طهور كل حاجة بس يحرم استعماله لانه غير مباح مقصود. النوع الثاني من الماء الطهور ايضا ماء يرفع حدث الانثى للرجل الرجل البالغ ولا الخنثى يا شمعنا قال وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث أما ما اشتركت فيه مع الرجل فأخرجوه بالدليل كانت يدي مع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغتسل من إناء واحد نغترف منه فقالوا هذه مشاركة لكن الانفراد التام للمرأة ورد فيه حديث والحديث صحيح و غير واحد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة قالوا الذي فضل منها بعد طهارتها فإنه لا يستعمل في إذالة الحدث في رفع الحدث لهذا الحديث طبعا هذا في كلام لكن هذا على المذهب. قال وماء يبقى الماء الثاني ماء يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنث وهو من فردت به المرأة في طهارة كاملة وبقى منه فضلة فانه لا يتوضأ منه النوع الثالث من انواع المياه ماء طهور ايضا ولكن يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء بئر المقبرة لو ان بئرا حفر في مقبرة او مثورة حطت في وسط المقابر كاره أهل العلم أن يستعمل هذا الماء مش يحرم بقى يكره استعمال هذا الماء مع عدم الاحتياج إليه وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة يعني بالنسبة لهذا الماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وخاصة في رفع الأحداث وكذلك أنتوا عارفين في تين شوكي كده بيطلع في المقابر قالوا يكره أيضا استعماله وهذه الكراهة ورد من أن سقيا هذا الماء مختلط بعظام الأموات ورفاتهم ولذلك كره استعماله كما سمد بنجد، أرض أعزك الله تحط فيها الصرف جابت ما شاء الله محصول 100% لكن يكره استعماله وكذلك الجلالة من يعرف الجلالة نعم التي تأكل العذرة التي تأكل العذرة قال وماء اشتد حره او برده ويكره استعماله ليه لانه لن يتمكن من اثباغ الوضوء من شدة البرد ممكن يمشي وشدة الحر ممكن يمسي قال او سخن بنجاسة او بمغصود لان لما زمان كان في ميفة كده ويحموها بأعزك الله بروث البهاء صح ولا لا فربما تطايرت أما روث البهاء فهو طاير لكن لو خالطه غيره من النجسات كان يكون في حضيرة في حمار فروثه نجس ونحو ذلك فهذا المختلط أو الروث النجس لو أنه استعمل في النار أو التسخين فربما خرجت بعض اجزائه فاختلطت بالماء قال او استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعه ونحو ذلك او في غسل كافر كل هذه من الاصيال المكروه كل هذه من المياه المكروهة قال او تغير بملح الماء في فرق بين الملح المائي والملح الحجري الملح المائي منعقد من نفس الماء انما الثاني مصنع الطبيعي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتات ولكن بالنسبة للملح الحجري الذي يصنع فهذا لا يجوز إن وضع في الماء لا يجوز الوضوء منه لأنه تغير صار ماء بملح طب ما هو مية البحر ماء بملح لا ما بنقولش مية بملح هي ماء مالح اه لكنه ماء لان هذا منه الملح منه لكن لو جبنا احنا ملح وحطناه ودوبناه في الماء زي المية دي لو انا حطيت عليها معلقتين سكر صار مية بسكر خرجت عن اطلاقها ولا لا طب انا لو جبت ملح وحطيتها صارت ماء بملح خرجت عن اطلاقها لما خرجتش لكن بخلاف لو انا غرفت من البحر خرج عن اطلاقه لما خرج عرفنا الفرق ما خلاص هذا ليس هذا ماءه من هذا ملحه من قال او تغير بملح مائي او بما لا يمازج احيانا في بعض الزيوت بتطفو على وجه الماء قال كتغيره بالعود وقطع الكافور والدهن فكل هذا يكره ايضا استعماله قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث أما في رفع الحدث لو الوضوء يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضى ومنعها بعضهم من الاغتسال لرفع الأحداث الكبيرة كالجنابة ونحوها والحيض وقالوا لا يكره والله أعلم وماء الرابع ماء لا يكره استعماله كماء البحر على رغم أنه متغير ولا لأ متغير قال والآبار والعيون والأنهار والحمام أي الماء المسخن قال ولا يكره المسخن بالشمس لأنه طبيعي السخنة بتاعته طبيعية إلا أن يشتد وتكون له زهومة فذكر الشافعي أن تورث البرس قال والمتغير بطول المكن واحد عنده مية محطوطة في الجن كما قالها ثلاث شهور فجاء تعملها وجد لها رائحة متغيرة ويسمون هذا آجن أي متغير والآجن هو المتغير بنفسه والآثن هو المتغير بغيره الآثن هو الماء الذي قالته ما يغيره اما هذا تغير من طول المكس يسمى اجل قال او بالريح من نحو ميتك او بما يشق صون الماء عنه كتحلب وورق شجر ما لم يضع كل هذه تغيرات يسيره جايب تتوضى من الجيد فوجدت فيه طحالب وورق شجر هذا لا يضر قال النوع الثاني النوع الأول اللي هو الماء اللي الطهور وخلصنا كده الأمور اللي فيه النوع الثاني الماء الطاهر قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر هذا ماء ولا مش ماء طاهر ولا مش طاهر طاهر لكنه لا يرفع الحد وكذلك لا يستعمل في زوال الخبث قال وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر ماء سكر ملح كل هذه ماء طاهر وليس الطهور عرفنا الفرق بين الطاهر والطهور قال الثالث نجس معناه يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسا وهو إما أن يكون قليل أو كثير وحد القلة والكثرة قلتان برميل متين لتر ماشي؟ فيه؟ فإن كان قليلا فإنه يتأثر بتغير أوصافه بطهارة أو نجاس أما إذا كان كثيرا فإنه لا يتأثر إلا بتغيره بنجاس كغلب عليه ريح النجاسة أو طعم النجاسة أو لونها أما إذا تغير بالطهرات فإن كان جاريا أو كثيرا أثر من قلتين فإنه لا يحمل الخبث فإنه لا يحمل الخبث قال وقت ما تعود الصلي شاوري لا شاوري وقت ما تصلي ونكمل بعد الصالة ما فيش مشكلة عشر دقائق ربع ساعة ديش مشكلة خمس دقائق باب الآنية ما تكلم عن الماء تكلم عن غرفه قال يباح استخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو تمينا في قول عامة أهل العلم إلا آنية الذهب والفضة يعني لو عندي إناء أغلى من الذهب والفضة يبحث تعملوا لما يبحثي لأن النص جاي فين في الذهب والفضة خاصة لأنها المعروفة المشهورة وتكسر قلوب الفقراء قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما المطلي لما روى ذيثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب خلي بالك الماء نفسها طهور بس محطوطها فين في إناء محرم اللي هو ذهب أو الفضة أو إناء مغصوب الوضوء صحيح لكنه يأسم لأنه استعمل آنية الذهب يقول فرق بين أمرين بين فحة الوضوء وبين حرمة الاستعمال والذنب الذي يقع عليك بسبب المخالفة. فين؟ لا ده أصل الماء مقصود، إنما الإئلاء هو المقصود. عرفت الفرق بين الاثنين؟ وبحط؟ قال ويباح إئلاء. ضب بضبة يسيرة من الفضة لغير الزينة وقالوا الضبة اللي هي اللحام يعني قدح مكسور وتلحم بفضة وهذا أمر بيكون يسير لا يؤثر في الإناء قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يعلم نجاستها وكره الثياب المباشرة للعورات لأنهم لا يتطهرون قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ ومعنى الحديث لكن المذهب كده بظلك إن الميتة نجسة ولا ينتفع بالميتة بشيء ولا بإهاب ولا عصب قال والشعر والصوف والريش طاهر والفرق بين العظم والعصب والجلد أنه مباشر لللح. واللحم نجد أما الشعر والصوف والريش فهو غير مباشر فهو طاهر بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها اثاث ومتاعا الى حين قال اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأرة له بالنسبة للشعر والشعر والصوف والريش كدا. قال ويسن تغطية الانية وإكاء الاسقية تقل بعد ذلك الى باب الاستنجاء نكمله ان شاء الله بعد باب الاستنجاء وباب السواك وسنن الفطرة ونقف عند باب الوضوء نقول لها بعد صلاة العشاء ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد باب الاستنجاء وآداب التخلي الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلي القبل والدبر البول والغائط يسمى إزالته بالماء الطهور يسمى استنجاء وإزالته بالاحجار يسمى استجمار وبالاحجار وما في معناهم ما في معنى الحجر كالخرق والخشب والاشياء التي تنق حكمها واحد ومعنى الانقاء اشنا بنقول تنقي يعني تزيل الاثر تزيل هذا الاثر وان بقى اللون فان اللون لا يزيله الا ايه الماء اما الاستنجاء والاستجمار فأقله ثلاثة ولا يستنجى باليمين ولا بأقل من ثلاثة أحجار ولا برجيع برجيع أو عظ رواس الدواب والبهائم لا يستنجى به لأن أصلا وإن, وإن كانت طاهرة البهائم مأكلة اللحم وإن كانت طاهرة إلا وأن رواسها إيه ها رواسها قذر هو مش نجس لكنه قذر مش كده ولا ايه? اعزك الله اكرمك المخاط نجف ليس بنجف لكن هو ايه? قسر البصاق روث مأكول اللحم كل هذا ايه? قذر ليس بنجف. قال والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء ان يجمع بين الطهارتين ويجزي احدهم والماء وافضل طبعا لانه يزيل العين والاسر اما الاستجمار فلا يزيل الا العين فقط ويبقى الاسر قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط تعظما للقبلة ولم يفصل إذا كان في البناء أو الفضاء والمسألة طويلة الراجح أنه الأولى سواء كان في الفضاء أو البنيان أن يتجنب عند البدء لكن لو أنه وجد محلا مستقبلا في البناء فإنه ينحرف ويستغفر الله قال ويحرم بِرَوَثٍ وعظ لأنها زاد إخواننا من الجن وعلف دوابهم قال ولا يُجْزِئُ إِلَّا الماء إذا تعدى الخارج موضع العادة حزك الله وأكرمك وحدة عنده إسفال والخارج تعدى موضع الحاجة فلا يجزء إلا الماء في هذه الحالة قال ويجب الاستنجاء لكل خارج يغسل ذكره ويتوضى والخارج من القبل ثلاثة أنواع أو أربعة البول وهو نجس والمذي والودي وهما نجفان أيضا والمذي ماء رقيق أبيض ينفل ثلالا دون دفق يحدث عند التفكير في الشهوة ده يسمى إيه وهو ناجس ويجب الوضوء منه وغسل الذكر والخصيتين الأنسيين وإذا أصاب السوب أو البدن شيئا يسيرا فيعفى عنه اما ان كان كثيرا فيجب ازالته ده بالنسبة للاول اللي هو ايه المدي اما الودي فهو ماء سخين ابيض ليست له رائحة كرائحة المني لكنه يشبهه ماء سخين ابيض يخرج عند البرد الشديد او المرض الشديد وعقب البوج لكنه يخرج من غير دفق ولا شهوة وهو نجس ايضا ويجب غسل المحل منه ويجب الوضوء منه اما الرابع فهو المني ومني الرجل سخين ابيض له رائحة كرائحة الطلف يخرج بدفق وشهوة ويعقبه فطور، وهو طاهر ويجب الغسل من الاولانين نجسين ويجب الوضوء ولا يجب الغسل وده طاهر ويجب الغسل منه. لانه اصل مادة خلق الانسان واصل مادة خلق الانسان طاهرة خلافا لمن ذهب لغير ذلك ومني المرأة ماء رقيق اصفر يخرج بشهوة وهو يوجب الغث والمني يزال من باب ازاله القذر لا من باب ازاله النجس الكلام لو صعب نقوله احنا مش فاهمين الكلام ماشي معاكم هنعدي فاه طيب قال ويسن لداخل القلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو اللهم ماني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانه وفي روايل أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافين وهذه, وهذه الزيادة زيادة ضعيفة ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح لأن ربما يرتد البول على الإنسان فيصيبه رزازه فيتنجس قال ويكره الكلام قال لقول ابن عمر مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه والبول في إناء بلا حاجة قال وشق لي الجحور والشقوق لأنها مساكن الجن ونار يكره أن يابول على النار لأنه يورث السقم ولا يكره البول قائما لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى صباطة قوم فبل قائما ثم رجع ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل واذا دنا ارخى ذيله اي ستر نفسه بذوب قال وان يبول او يتغوت بطريق مسلوك لانه يفسد على الناس طريقهم قال وظل النافع لانه يسلع الناس ظلهم والموارد وتحت الشجار الشجر المثمر لانه ربما يسقط الثمر على النجاسة فيتنجس قال وبين قبور المسلمين وان يلبث فوق قدر حاجته يعني يدخل ويطلع على طول بعض الناس ربما قرأ بعض الجرائب وهو يجلس على هذه الكنف الحديثة فينسى نفسه وربما تناول فطورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم والحديث فيه ضعف قال باب السواك السواك عود الاراك او ما يقوم مقام مما ينظف الاسنان قال ويسن بعود الرطب لا يتفتت ثم ما في بعض الانواع تتفتت قال ولا يجرح الفم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسنك بعود اراك وهو مسنون مطلقا لقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ويستثنى استعماله بعد الزوال للصائم والزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء في وقت الظهيره ويسن له قبل الوضوء قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب قال ولم يصب السن من استاك بغير عود وقيل تجزء الأصابع والأثر فيه ضعيف ويتأكد الاستياك عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم وتغير رائحة الفم لأي سبب وعند وعند قراءة القرآن ودخول المسجد والمنزل وإطالة سكوت وصفرة أثنان قال باب سنن الفطرة يسن حلق العانة ونتفو الإبط وتقليم الأظاث والمقصود إزالة الشعر الذي حول القبل وتحت الإبطين لما يورث ذلك من تجميع الأوساخ وظهور الرائحة المنتنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونصف الإبط قال وإذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلق والتطيب بالطيب والاكتحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمت كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال إلا أن يكون ذلك شهرة وفي قوم ليست لهم عادة تلاقي الأخ طالع يتكحل ما شاء الله وما شاء الله عمل السنن كلنا مش باقي إلا الكحلة ويجعل الناس يتكلمون عنه نحن لا نبالي بكلام الناس ما دامنا بالحق ولكن إذا كان هذا أمرا مباحا وتركه أو فعله قد يحدث ضجة أو كلاما فينبغي مراعاة الحال والواقع قال وحف الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركين احف الشوارب واوف اللحة ويحرم حلقها يحرم حلق اللحية ويحرم عليكم السلام ورحم الله وبركاته الاخذ على ما زاد على القبض اقل ما زاد على القبضة يعني ما زاد عن القبضة فيه كلام والراجح وفروا اعفوا ارخوا كل الادلة جاهت بالايه? بالتارت. واقل من القبضة يحرم بالاتفاق. طب انا الحيث يا جماعة فيش قبضة لحاجة. بس لما توصل للقبضة يبقى نتفاهم. مش كده ولا ايه? انما تلاقيه يقول لك مزاد عن القبضة وكان ابن عمر وبغريرة ياخذ مزاد عن القبضة وهو شيلة خالص. تبين يا ابن القبضة? قال لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج ويعتمر طب ده في الحل الحج والعمرة وهو بيأخذها في كل يوم وليلة قال والختان واجب على الذكر والأنثى والختان واجب على الذكر والأنثى على المذهب عند الحنابلة وحرام عند مفت الديار وربما حرموه على الذكور أي كما حرموه على الإناء فإنا لله وإنا إليه رجعون وفي الحديث اختتنا إبراهيم بعدما أتت عليه ثمانون سنة قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة وهذا من اتباع ملة إبراهيم الختان من ملة إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أسلم ألقي عنك شعرا الكفر واختتن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل ختان الرجل وختان المرأة قال عند البلوغ وقبله أفضل هذا بالنسبة للمرأة أما بالنسبة للغلام فإنه يسن في حال صغاره ونقف عند باب الوضوء اريد منكم ملخصا لما سمعت اجعل كشكول دفتر لمادة العقيدة ودفتر لمادة الفقه وكل يوم تاني محاضرة هشوف التلخيص اللي خدناه. احنا خدنا هنا 66 صفحة وخدنا هنا 30 صفحة عايزهم ان شاء الله الاسبوع القادم ملخصين اطلع عليها معك في الكراسة وترجع إليك الكراسة في نفس الوقت مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى حفظ المنظومة عليها عشرين درجة احنا بنقول من أول محاضرة عشان مش تقعد تسيب وتكركب على نفسك وفي الآخر تلاقي نفسك معلتش حاجة هو يوم وعندك طول الأسبوع فاضي فعليك بما طلب منك بارك الله فيك تلخيص الستة وستين صفحة من معالج القبول تلخيص ثلاثين صفحة من منار السبيل الى باب الوضوء وجعل ذلك في دفتر مستقل لكل مادة مع حفظ متن سلم الوصول أسأل الله ان ينفعنا من معلمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك وانتوب اليك